119. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 111. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم طاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 114. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 116. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 117. وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 126. ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 127. وإذ قلتم يا موسى لن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنظرون 119. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 110. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 111. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نوفر لكم خفاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا طولا غير الذي اقيل لهم فأزل على الذين ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظْرِبْ بِعَصَاتِ الْحَجْرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَاثَ عَشْرَةِ عَيْنَٰهِ قَدَّ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَا شَرَبَهُمْ كُلُّ وَشْرَبُ مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْفٍ الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا وَبَصْلِهَا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 124. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 125. ولقد علمتم مِنكُمْ اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين 126. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعبة للمتقين 127. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة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 مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 118. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون 119. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 افَتَطْمَعُونَ انْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ 17. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعاقلون 18. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 19. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون 20. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا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 بلى من كسر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم مَا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عيد الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 ولما جاءهم رسول من عيد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ الله اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ مَن يُهِينُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصر ليست اليهود على شيء وهم يرون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 116. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 117. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا نَفْسَهُ سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولا كمّ كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وَقَالُوا كُنُّا هُودًا أَوْ نَصَارَةَ هَتَّدُوا قُلْ كان من لَتَيْبَرَاهِمَ حَلِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ أَمَّنَ النَّبِيُّ اللَّهِ وَمَا أُوْذِنَ إِلَيْنَا وَمَا أُوْذِنَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَيِسْمَاعِيلَ وَيِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم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 113-تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 114-سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وصفا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤون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 وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلة بعض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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني وليutm من نعمتي عليكم ولا تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزككم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم وشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعاقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 فَمَن نَّعَمَ عَلَيْهِ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَآدُوا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ تَمَنَّىٰ أَن تَتَّبِعَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَتَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سميع عليم. فَمَن خَافَ مِن مُّوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَتْكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشنوهن وابتموا ما كتم الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر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 فإن أُحصِرتم فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَتُمْ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 فَأَنَّىٰ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقًا قَوْلًا جِدَالًا فِي الْحَجِّ وَمَا تفعلوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبَتَّؤُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم فيضوا من حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكْرُ الله كَذِكْرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوَشَدَ ذِكْرًا فَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ وَمِن هُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ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 178. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ببشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أم حسبتم أن تدخل الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْظَّرَارُ وَزُلْزُلٌ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ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 وَالْمَلَائِكَةُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم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 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 الطلاق مرة فيمسك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمه شيئا إلا أن يخاف ألا ينقي ما حدود الله فإن خفتم ألا حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدي حدود الله فولايكم الظالمون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 والله بما تعملون خبير 113-ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صندى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدم قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم اوتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطلوا والله بما تعملون بصير ايَذَا وَدَّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 119. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 110. <تصفيق> الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِن كُنتُم على سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ